ياتناك ذباب وكل شيء نحصل له كتاب فذوقوا فلا نزيدكم إلا عذاب إن للمتقين مفازا حديقة وأعنب وكواعب تراب وكأسن ذهاب لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب جزاء من رب كعطا الحساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب يوم يقوم الروح والملائكة صف لا يتكلمون إلا